من أفضل الطرق في تخفيف ألم المصيبة عليك وإزاحة الهم عن قلبك أنك تشوف أصحاب البلاء ترى الناس مو كلهم عايشين بدون مشاكل بل ما في إنسان إلا وعنده عند ابتلاءات تعز بأهل المصائب هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم قال انظروا إلى من هو أسفل منكم شوف اللي تحتك شوف اللي أقل منك ولا تنظروا إلى من هو فوقكم هذا يبالحسرة في قلبك يخليك ما تشوف النعم اللي الله أعطاك إياها الأعور لو شاف إنسان أعمى لارتاح قلبه والأعرج لو شاف إنسان مقعد مشلول لقال الحمد لله